بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأدنت لربها وحقت يا ألها الإنسان إنسان فَجَاءَهُمُ الْإِنْذَارُ فَتَزَاحَمُوا لَهُ فَقَالُوا هَٰذَا رَجُلٌ مَّنْطِقُهُ فَرِيضٌ وَهُوَ سَامِعٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن يخلون بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يدعو ثورا رَبِّ الْمَشْفَقَةِ وَالْمَيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَوْمَ يُرِثُ التَّسَخُّ لَتَكْبُنَّ نَطَقًا جَنَّ نُطَقَ ثَمَّ لَهُمْ لا والله أعلم بما يؤمن تبشرهم لعلاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عجر غير من